بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوفادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل نباتا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من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 وَسَيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَا أَبَى لَا بِتِينٍ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فنن نزيدكم إلا عميما تقين مفازا حدائق وأعنبا وكواعب أشرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغو ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا